ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين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 وَلَ إَِ رهمُ فَإِن اللهَّه يَأتِ بِالشَّممس مِنَ المَشِقِ فَأتِ بِهَا فَأتِبِهَا مِنْ المَغْرِمِ فَبُهِ تََّ كَثَرُ وَلَّهُ لا يَهْدِ الْقَْمَ الظالِمِين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 قُلْ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ لَكَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ ثَمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كََّذِي يُم فِ قُمَا لَ غُرِآ أََّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَْيَوْومِآخِر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانِ عَلَيْ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلم فَتَرَكَهُ صَلْدَ لَا يَقَدِرُونَ على شَيْئءٍ مَِّا كَسَبُ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 نخيل واعناب تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصعبنها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذيه الا ولست باخذيه الا ان تغمضوا فيه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 اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَاِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا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 فقَر إَِّينَ أُحصِرُ فيِي سَب اللهِ لا يَسستَطيعونَ برَبَم ف الأررض يَحسَبهُم يَحسَبهُمجهِلُ أوغْنَ أَمِنَ التَّعفُْ ف تَعرففهُم بِسممهُم تَععرففهُم بِسمهُم لا يَسْألُونَّا سَإِحَافَ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 فَنَجَاهُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَا وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون.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 أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضرّ وكاتب ولا شهيد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 فَإِن مِنَ دَعْضُكُمْ دَعطَ فَ لؤددِ الذيذِكْتُ مِنَ أَمَلَتَهُ وََاتَّقِ الله رَبْدَ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَيْ يَكْسْتُمْهَا فَإِهُ آافِمُ قَلْبُ وَلَّهُ بِماَا تَعمَلونَ عَليِي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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن لسينا أو أخطأنا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 وَبِسمِهَاد قد كَانَ لكُم آيَةُم فيِي فِي أَتَيْتَقَتَا فأَتُمْ تُ قاتلُ فيِي سَبيل اللِ وَأُخْرَكَافِ رَتُ رونَهُمْ يَرَوونَهُم مِثلَيْهِم رَأِيَ العين وَلَّهُ يُأَدُ بَِصرِهِ مَ شَ ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث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 خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ نَصِيرُ الْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا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 وَقُولُوا لِلْعِلْمِ صَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حجك فقل اسلمت وجهي لله وما اني من المشركين وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ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 ألَمْ تَ رَرائِل ال الذي نَأُوتُونَ صبًا مِنكِتابابُ دَونَ إ كتابابِ اللههِ ليَحقُمَ بَنَهُ ثمُ يتَوَّ ثمُ ييتَولَّ فرَيق مِنهُ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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكماء والاذرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 قال الحواريون نحن انصر الله آمنا بالله واشهد باننا واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 فَمَنْ فَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِمَ جَاءك مِنَعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَلَ نَدْعُ بنَا أَنا وَأَبنَا أَكُمْ وَنِسَاأَناَا وَنِسَاءكُمْ وَنِسَ أَناَا وَنِسَأَكُمْ وَأَمفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُم بَنَ ثم نبته الفنجع لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له هو العزيز الحكيم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 وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 إِنَّ أَهْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا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 وَكَفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يرجعون وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ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 وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذ أَخَزَ الللهَّهُ مِثَاقََّ بينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتابَابِ وَحِكْمَةٍ سَُّ جَاءكُمْ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُول مّ صَدِّقُلِّمَا مَعَكُم لَُؤمِنَُّ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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم هم الضالون ان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 تَ تَنَالُ الْبِر وَوحَدَّةُ فِقُ مَِّا تُحَبُون وَماَا تُمْ فِقُ مِن شَيئم فَإَِّ اللهَّهَ بِهِ عَلي